بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السابع والأربعون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى ومزلنا مع تفسير سورة الحج قال رحمه الله في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يقول وإذ أي واذكر إذ بوأنا هيئنا لإبراهيم مكان البيت ليبنياه لأن البيت كان رفعا إلى السماء زمن الطوفان وكان من يقوتة حمراء ثم لما أمر الله إبراهيم عليه السلام ببنائه لم يدري أين يبني فأعلم الله مكانه بريح أرسلها فكنست ما حوله فبناه على أسه القديم ألا تشرك بشيء أي وقلنا له لا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي قرأ نافع وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم بيتي بفتح الياء والباقون بإسكانها للطائفين بالبيت والقائمين أي المقيمين به والركع السجود المصلين وأذن في الناس اي نادي فيهم بالحج ياتوك رجالا مشاه وعلى كل ضامر بعير مهزول يأتينا أي النوق من كل فج طريق عميق بعيد والضامر هو كل ما اتصف بذلك من جمل وناقة وغير ذلك روي أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالأذان بالحج قال يا ربي وإذا ناديت فمن يسمعني فقيل له نادي يا إبراهيم فعليك النداء وعلينا البلاغ فصعد على أبي قبيس فقال أيها الناس ألا إن ربكم قد بلى بيتا وكتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاف الرجال وأرحم الأمهات لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على ذلك قال ابن عباس فأول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجا واتفق لأئمة على أن الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مرة في العمر مع الاستطاع فعند الشفعي ومالك يجب على التراخي وقيد مالك بما إذا لم يخشى الفوت وعند أبي حنيفة وأحمد على الفور واختلفوا في العمرة فقال أبو حنيفة ومالك هي سنة وقال الشفعي وأحمد هي فرض كالحج وتقدم الكلام على ذلك وعلى أوجه الحج الثلاثة وهي الإفراد والتمتع والقران في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ليشهدوا قال ليحضروا منافع لهم دينية, دينية ودنيوية ويذكر اسم الله عند التذكية في أيام معلومات عندهم لأنهم كانوا يحرصون على علمها وعدها لأجل الحج وهي عشر ذي الحجة عند الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم عند مالك هي أيام النحر الثلاثة على ما رزقهم من بهيمة الانعام هي الإبل والبقر والغنم فلا تجوز الأضحية من غيرها فكلوا منها أمر إباحة ليس بواجب وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا وأما الأضحية فإنها مشروعه بأصل الشرع بالاتفاق الكلام انتهى عند لا يأكلون من لحمها دايما ثم قاله وأما الأضحية فإنها مشروعة بأصل الشرع بالاتفاق واختلفوا في حكمها هذا متصل به فقال أبو حنيفة هي واجبة على كل مسلم حر مقيم ملك نصابا من أي الأموال كان وقال الثلاثة هي سنة غير مفروضة واستثنى مالك الحاج الذي بمنه فإن سنته عنده الهدي ويجوز الأكل منها باتفاقهم فقال أبو حنيفة له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب ألا ينقص الصدقة من الثلث. وقال مالك يأكل ويطعم وليس لما يأكل ولا لما يأكل ويطعم وليس لما يأكل ولا لما يطعمه حد. وقال الشافعي وأحمد يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو أكل أكثر جاز واختلفوا في الأفضل مما يضح به فقال مالك الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل. قال الثلاثه أفضلها, البقر ثم أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والضأن أفضل من المعز بالاتفاق ويجوز الذكر والأنثى والخصي وشرطها سلامة من عيب ينقص اللحمة فلا تجزئ العجفاء وهي الهزيلة ولا ذات عرج وعور ومرض وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بغير قرون ولا يضر شق أذن وخرقها بغير خلاف في ذلك وتجزئ الشات عن واحد باتفاقهم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة عند الثلاثة وقال مالك هما كالشاء لا تجزئ إلا عن واحد واختلفوا فيما يجزئ في الأضحية والهدي فقال أبو حنيفة وأحمد يجزئ الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه فمن المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان وما الإبل ما له خمس سنين وقال مالك الجذع من الضأن ما له سنة والثني مما سواه فمن المعز ما له ثلاث سنين ومن البقر ما دخل في الثالثة ومن الإبل ما له ست سنين وقال الشفعي من الإبل ما طعن في الثالثة ومن البقر والمعز ما طعن في الثالثة ومن الضأن ما طعن في الثانية قال والسنة أن يذبحها بنفس إن كان يحسن وإلا يحضرها واختلفوا فيما إذا ذبحها كتابي فقال مالك لا يجوز وقال الثلاثة يجوز مع الكراهه. ولو أن ينتفع بجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ولا يبيعها ولا شيئا منها بالاتفاق وأما الهدي الواجب بأصل الشرع كدم التمتع والقران والواجب بافساد الحج وفواته وجزاء الصيد وما أوجبه على نفسه بالنذر فلا يجوز الأكل منها عند الشفاء وقال مالك يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من أربعة أشياء فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله وقال أبو حنيفة وأحمد يأكل من هدي التطوع ودم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما وسيأتي ذكر وقت الذبح والكلام, والكلام عليه في سورة الكوفر إن شاء الله تعالى قوله تعالى وأطعم البائس قال هو ذو البؤس أي الشدة الفقير الذي لا شيء له ثم اليقض تفسهم قال يزيل أوساخهم والمراد الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب وقلم الأظافر واللبس الثياب وقال ابن عباس وابن عمر قضاء التفث مناسك الحج كلها مناسك الحج كلها واليوف نذورهم قال ما ينذرون من البر في حجهم وليطوفوا ليدوروا طواف الإفاضة بالبيت العتيق الكعبة لأنه أول بيت وضعه الناس قرأ ابن عامر أبو عمرو ورش ورويس وقنبل ثم ليقضوا بكسر اللام والبقون بإسكانها فهتقدم توجيه قراءتهم عند قوله تعالى ثم ليخفع قال وهذا الحرف نظيره وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وليوفوا بكسر اللام فيهما والباقون بإسكانها منهما وقرأ ابو بكر عن عاصم وليوف بفتح الواوي وتشديد الفاء قال وطاف الإفاضة ركن وبنه تمام الحج بالاتفاق وأول وقته عند أبي حنيفة طلوع الفجر من يوم النحر وأخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فإن أخره إلى اليوم الثالث لزمه شاء وعند الشافعي وأحمد أول وقته بعد نصف الليل من ليلات النحر والأفضل فعله يوم النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره عن أيام منا جاز وعند مالك يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة لأنه بكماله عنده من أشهر الحج لكنه قال لا بأس بتأخير الإفاضة إلى أيام التشريق وتعجيلها أفضل فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم ذلك أي المذكور من أعمال الحج ومن يعظم حرمات الله قال هي ما لا يحل انتهاكه وتعظيمها ترك ملابستها فهو أي التعظيم خير له عند ربه في الدار الأخرة وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه أي في سورة المائدة وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزي وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأجلام قال استثناء منقطع لأن المحرم ليس من جنس الأنعام يقصد استثام قطع في آية الحج إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الريجس قال القذر من الأوثان بيان للرجس لأن الريجس الأوثان وغيرها أي اجتنبوا الرجسة من هذا القبيل واجتنبوا قول الزور الكذب والبهتان رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ هذه الآية واختلف الأئمة في عقوبة شاهد الزور فقال أبو حنيفة لا يعزر بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور فقال الثلاثة يعزر ويوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور وقال مالك يشهر في الجوامع والأسواق والمجامع وقال أحمد يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إن وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه. قوله تعالى حنفاء لله قال اجتنبوا معصية الله تعالى مخلصين هل العامل فيه في الآية السابقة غير مشركين به يعني من أشرك لا يكون حنيفا ومن يشرك بالله فكأن خر سقط من السماء إلى الأرض فتخطفه تستلبه الطير والخطف والاختطاف تناول الشيء بسرعة قرأ أبو جعفر ونافع فتخطفه بفتح الخاء وتجديد الطاء أي تتخطفه فحذفت إحدى التأين فقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء من خطف من يخطف أو تهوي به الريح أي تميل وتذهب أو خطف يخطف أو تهوي به الريح أي تميل وتذهب به في مكان سحيق أي بعيد مهلك لا يرجى خلاصه منه المعنى ومن يشك بالله فقد هلكت نفسه هلكا يشبعه أحد الهلكين قرأ أبو جعفر الرياح بألف بعد الياء على الجمع والبقونة بغير ألف على التوحيد ذلك أي المذكور من جناب الرجس وقول الزور ومن يعظم شعائر الله وهي الهدي والبدن وأصلها من الإشعار وهو إعلامها ليعرف أنها هدي قال وتعظيمها استسمانها واستحسانها فإنها أي الفعلة ويجناب الرجز وتعظيم الشعائر من أفعال ذوي تقوى القلوب لأن المتدأ ومن يعظم فإما يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من أفعال فإن الفعل من أفعال ذوي تقوى القلوب أو يعني يقدر في الموت الآخر قال و ذكر القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما لكم فيها أي في البدن منافع قبل تسميتها للهدي من دجرها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى وهو أن يسميها ويجبها هديا فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها ثم حلها أي حيث يحل نحرها إلى البيت العتيق والمراد الحرم كله فتنحرفين واتفق الأئمة على جواز ركوب الهدي للحاجة ما لم يضر به ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا قرأ حمزته الكسائي وخلف منسكا بكسر السين بمعنى موضع القربان وقرأ الباقون بفتح السين بمصدر بمعنى النسك وهو إهراقة الدماء ليذكروا اسم الله عند النحر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقيد بهيمة الأنعام لأن من البهاء ما لا يجوز في القرابين كالخير والحمر هذا التقييد لكلمة بهيمة فإلهكم إله واحد فله أسلموا أخلصوا وأطيعوا وبشر المخبتين قال المطيعين المتواضعين والخبت المكان المطمئن من الأرض روي أن قوله وبشر المخبتين نزل في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قال خافت واضربت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من المحن والمقيم الصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون والبدن قال جمع بدنا سميت بذلك لعظم أبدانها وهي الإبل وخاصة جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه سميت شعائر لأنها تشعر وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي وتقدم الكلام على ذلك واختلاف الأئمة فيه في أول سورة المائدة لكم فيها خير النفع في الدنيا والأجر في العقبة تذكر اسم الله عليها عند نحرها صواف أي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة عند الذبح وهي جمع صوافة واختلف الأئمة في التسمية عند الذبح فماذا بو الشفعي أن التسمية سنة وتحل الذبيحة إذا تركا عامدا أو ناسيا ومذهب الثلاثة إن تركا عمدا لم تحلها وإن تركا ناسيا حلا فإذا وجبت سقطت جنوبها إلى الأرض فكلوا منها إن شئتم وأطعموا القانعة قال هو ذو القناعة الذي لا يتعرض ولا يسأل والمعتر المتعرض بغير سؤال والقانع والمعتر قيل فيهما غير ذلك كذلك أي مثل ذلك التسخير سخرناها لكم مع عظمها وقوتها لعلكم تشكرون إن عامنا عليكم لن ينال الله لن ترفع إليه لحومها ولا دماؤها وذلك أن الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى فنزلت الآية ولكن يناله التقوى منكم يعني النية, أي يعني النية والإخلاص وما أريد به وجه الله قرأ إعقوب لن تنال ولكن تناله بالتائع على التأنيث فيهما لتأنيث الجماعة وتأنيث التقوى وقرأهما الباقون بالياء على التذكير كذلك سخرها يعني البدن لكم لتكبروا الله على ما هداكم قال لأعلام دينه يعني هداكم لاعلام دينه على ما هداكم لأعلام دينه ومناسك حجه وهو أن يقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا وقيل التسمية والتكبير على الهدي والأضحية أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر وبشر المحسنين قال الموحدين روي أن قوله المحسنين نزل في الغلفاء الأربعة كما تقدى في المخبتين فأما ظاهر اللفظ فمقتض للعموم في كل محسن إن الله يدافع قال يذهب غوائل المشركين وأذاهم عن الذين آمنوا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء والفاء وإسكان الدال من غير ألف يدفع وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر ألفاء يدافع إن الله لا يحب كل خوان خائن في أمانة كفور بالله تعالى حيث أشرك ولما كان المشركون من أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزالون يجيئون من بين مضروب ومهجوج ويشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم اصبروا فاني لم أمر لم أؤمر بقتال حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون قرأ نافع وابو جعفر وابو عمر ويعقوب عاصم وخلف باستلاف عنه أذن بضم الهمزة مجهولا والباقون بفتحها أي أذن الله للذين يقاتلون وقرأ نافع وابو جعفر وابن عامر وحفص عاصم يقاتلون بفتح التاء مجهولا أي يقاتلهم عدوهم وقرأ الباقون بكسرها معلوما يقاتلون أي يقاتلون هم عدوهم بأنهم ظلموا بسبب كونهم مظلومين باعتداء الكفار عليهم وإن الله على نصرهم لقدير قال ونسخت هذه الآية سبعين آية لأنها أول آية نزلت في الإذن بالقتال ونزلت بالمدينة اللي يذكر النسخ في آية السيف يبقى أكثر من السبعين، لأنه في آية السيف يكون السبعين ويزيدوا عليها، ويزيدون عليها. طبعا على التفصيل الذي يذكر فيه هذه المسألة. الذين أخرجوا من ديارهم يعني مكة بدل من للذين يقاتلون. بغير حق بغير ذنب إلا أن يقول المعنى لم يخرجوا من ديارهم إلا بساب قولهم ربنا الله وحده ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد وإقامة الحدود قرأ نافع أبو جعفر ويعقوب دفاع بكسر الدال وألف بعد الفاء وقرأ الباقون دفع بفتح الدال وأسكان الفاء من غير ألف لهدمت لخربت قرأ نافع أبو جعفر ابن كثير بتخفيف الدال لهدمت والباقون بتجديدها فالتخفيف يكون للقليل والكثير والتجديد يختص بالكثير وقرا ابن كثير وعصن وابو جعفر ويعقوب وقلون وأصبهني عن ورش وهشام عن ابن عامر بإظهار التاء عند الصاد من صوامع والباقون بادغامها قال صوامع منابر الرهبان وبيع جمع بيع وهي كنيسة النصارى وصلوات أي مواضع صلوات وهي كنائس اليهود ومساجد هي للمسلمين يذكر فيها اسم الله كثير المعنى لو لا دفع الله عن المتعبدين بالمجاهدين لانقطعت العبادات وخرجت وخربت المتعبدات وقدم مصليات الكافرين على مساجد المؤمنين لأنها أقدم قال واتفق لأئمة على منع أهل الذمة من إحداث الكنائس والبيع في بلاد الإسلام فيما اختطته المسلمون من الأمصار وما فتح عنوى واتفقوا على جواز ذلك فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا واختلفوا في إعادة المنهدم منها فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز إعادته وقال مالك وأحمد لا يجوز قال أحمد ولو هدم ظلما وأما رم المتشعث منها فيجوز عند الثلاثة وعند مالك إن اشترطوه جزا وإلا فلا. ولا ينصرن الله من ينصره أي ينصر دينه وقد نجز وعده بتصديق المهاجرين والأنصار على العرب والعجم وأورثهم أرضهم وديارهم إن الله لقوي على خلقه عزيز ممتنع في سلطانه الذين إن مكناهم في الأرض قال بنصرهم على عدوهم حتى تمكنوا من البلاد قال قتادتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أي آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه ثم سل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وإي كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين امهلتهم ثم أخذتهم عاقبتهم فكيف كان نكير إنكار عليهم بإهلاكهم يخوف به من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه وقوله وكذب موسى مجهولا لأن موسى لم يكذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه القبط. قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب أخذتهم أخذتها بإضغار الذال عند تأو الباقون بالإضغام وقرأ ورش عن نافع نكيري بإثبات الياء وصلا ويعقوب بإثباته وصلا ووقفا وحذفها الباقون في الحالين فكأي قرأ ابن كثير أبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة وأبو جعفر يسهل الهمزة والباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف وبعدها ياء مكسورة مشددة ووقف أبو عمرو ويعقوب فكأي بغير نون حيث وقع ووقف الباقون فكأي ويكاف التشبيه ضمت إلى الاستفهام فصار المعنى وكم من قرية أهلكناها يعني أهلها يعني أهلكنا أهلها. قرأ أبو عمرو ويعقوب أهلكتها بالتائم ضموة من غير ألف على الإفراد وقرأ الباقونة بالنون نوني مفتوحة وألف بعدها جمعا على التعظيم وهي ظالمة أي مشرك أهلها فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها بأن سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان وبئر معطلة أي وكم من بئر متروكة مع وجود الماء وآلاتها فيها لهلاك أربابها قرى عمرو أبو جعفر ورش وبير بغير همز والباقونة بالهمز وقصر مشيد مجصص من الشيد مرتفع محكم أخليته بإهلاك أربابه أفلم يعتبر كفار مكة بذلك روي أن هذه البئر كانت بحضر موت في بلدة يقال لها حصوراء وذلك أن أربعة آلاف ممن آمن بصالح عليه السلام نجوا من العذاب فأتوا حبر موت ومعهم صالح فلما حبروه مات صالح فسمي حبر موت لأن صالحا لما حبره مات فبنوا حاصراء وقعدوا على هذه البئر وأمروا عليهم رجلا فأقاموا دهرا وتناسلوا حتى كثروا ثم إنهم عبدوا الاصنام وكفروا فأرسل الله عز وجل اليهم نبيا يقال له حنظلة ابن صفوان وكان حمالا فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطلت بئرهم وخربت قصورهم أفلم يسيروا في الأرض يعني كفار مكة فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأوام الخالية فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يعلمون بها فيه دليل على أن العقل محله القلب وهو قول الملكية والشفعية وأصحاب أحمد والأطباء قالوا وله اتصال بالدماغ والمشور عن أحمد أنه في الدماغ ثقل الحنفية والعقل ما يحصل به الميز وهو نور في القلب كالعلم وهو غريضة ويختلف فعقل بعض الناس أكثر وهو مأخوذ ما من عقل البعير يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل أو آذان يسمعون بها ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبروا بها فإنها أي القصة لا تعمل أبصر القصة, القصة يعني مؤنث الشأن يعني. ضمير الشيء ضمير القصة قال فإنها أي القصة لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور المعنى أعينهم صحيحة وقلوبهم عمي والعمى هو عمل القلب فأما البصر فليس بضار في أمر الدين يقول ولما قال النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء نزل ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده بهلاك الكفار عذابهم فأنجز الله ذلك يوم بدر وإن يوما من أيام العذاب الذي استعجلوه عند ربك كألف سنة مما تعدون في الدنيا في الشدة فكيف تستعجلونه؟ طلب ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف يعدون بالغيب لقول يستعجلونك وقرأ الباقون بالخطاب لأنه أعم لأنه خطاب للمستعجلين والمؤمنين وكأي من قرية قال وكم من أهل قرية؟ عطف الأولى بالفاء ليا من قرية لأنها بدل عن قولي فكيف كان نكير فجاءت بالفاء وهذه بالواو في قولي وكأي من قرية لأن في حكمة تقدمها من الجملتين لبيان أن المتوعد به يحيق بهم لا محاله وأن تأخيره لعادته تعالى امليت لها قال أم كما أم وهي ظالمة مثلكم ثم أخلتها بالعذاب والي المصير وإلي حكم الجميع قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أوضح لكم ما أنذركم به ليس إلي أن أعجل عذابا ولا أن أؤخره ثم قسم حالة المؤمنين والكافرين بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الجنة ورزقهم فيها والذين سعوا في آياتنا بالطعن فيها معاجزين قرأ ابن كثير أبو عمر بالتشديد الجيم من غير ألف معدجين أي مثبتين الناس عن الإيمان وقرأ البكونة بالتخيف والآلف أي مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول أولئك أصحاب الجحيم. يقول ولما ألق الشيطان بقراءة نفسه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم محاكيا نغمته عليه السلام لما قرأ في الصلاة فرأيت ملته والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألق تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجا بحيث يسمعها من دنا إله من الكفار فظنوا من قوله عليه السلام وأشاعها حزن لذلك صلى الله عليه وسلم فنزل تسلية له وما أرسل من قبلك من رسول هو الذي جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه ولا نبي وهو الذي لم ينزل عليه كتاب أو لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو, وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا إلا إذا تمنى يقول أي تلا وقرأ كتاب الله ألقى الشيطان بقراءة نفسه في أمنيته في قراءته المعنى ما من رسول ولا نبي قبلك إلا مكن الشيطان أن يلقي في قراءتهم مثل ما ألقى في قراءتك فلا تهتم لذلك قرأ أبو جعفر أمنيته بتخفيف الياء والباقون بتشديدها فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله ثم يحكم الله آياته اي يثبتها والله عليم بأحوال الناس حكيم فيما يفعلوا بهم قال وما نقل من أن الشيطان القاها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أصابته عليه السلام سنة فقالها أو حدث نفسه فسها فهذا كله ضعيف واهن لم يروى بسند صحيح لعصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهتي عن مثل ذلك وعن جرايان الكفر على قلبي أو لساني عمدا أو سهوة أو يكون للشيطان عليه سبيل طب هو ما الذي ذكره والذي ذكره أنه كان من كلام الشيطان حاك فيه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة قال اختبارا للذين في قلوبهم مرض هو الشك والقاسية قلوبهم عن قبول الحق وهم المشكون وذلك أنه مفتتنوا لما سمعوا ذلك ثم نسخ ورفع فازداد عتوا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عند نفسه ثم يندم فيبطل وإن الظالمين المشركين لفي شقاق بعيد أي خلاف شديد وليعلم الذين أوتوا العلم قال التوحيد والقرآن وهم المؤمنون أنه أي القرآن الحق من ربك قال وتعطف عليه وليعلم فيؤمنوا ايه هو هنا بيتكلم عن العطف على فيؤمنه ويعلم الذين اتعن قل يعني ربما كانت وطع وطعطف على وتعطف على وليعلم فيؤمنوا مثلا من غير الهاء من شيء او تعطف عليه ميبقاش في هنا وليعلم وتعطف عليه به. فيؤمنوا به فيؤمن به فتخبت طعمه كل ده منصوب معطوف على ليعلم فيؤمن به فتخبت اي تلينا له قلوبهم وتطمئن وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صلاة مستقيم دين الإسلام وقف يعقوب لهادي بإثبات الياء ولا يزال الذين كفروا في برية قال شك منه من القرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي عقم فلا خير فيه الكفار وهو يوم بدر في قول الأكثر لأنه ذكر الساعة من قبل قال والعقم في اللغة المنع يقال رجل عقيم إذا منع من الولد الملك يومئذ لله تقديره الملك لله يوم يزول شك الكافرين هو لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة الملك يومئذ في هذا اليوم الذي تزول فيه هذه المرية يوم يزول شك الكافرين وهو يوم القيامة يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين قال يهانون فيه ونزل في الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا إذا هاجرنا فقتلنا أو متنا والذين هاجروا في سبيل الله فارقوا أوطانهم في طاعة الله تعالى ثم قتلوا أو ماتوا قرأ ابن عمر قتلوا بتشديد التاء والباقون بتخفيفها يرزقنهم الله رزقا حسنا قال لا ينقطع أبدا وهو رزق الجنة وقيل حسنا أي حلالا وإن اللَّهَ لهو خير الرازقين فَإِنَّهُ يَرْزُقُ بغير حساب لَا يدخلنهم مدخلا يرضون هو الجنة لأن فيها ما تَشْتَهِي الأنفس وتلذ الْأَعْيُنُ قَرَأَ نَافِعٌ وأبو جَعْفَرٍ مَدْخَلًا بفتح الْمِيمِ والبقونة بِضَمِّهَا وإن الله لعليم حليم فلا يعجل على المسيء أو فلا يعجل على المسيء يقول ونزل في المسلمين الذين طلب المشركون قتالهم في الأشهر الحرم فامتنعوا عليهم ثم قاتلوهم ذلك أي الأمر ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي جاز الظالم بمثل ظلمه قرأ أبو عمرو ورويس عن يعقوب عاقب بمثل بإضغام الباء في الباء ثم بغي تعدي عليه بالمعاودة إلى العقوبة لا ينصرنه الله على ظالمه إن الله لعفو عن المؤمنين غفور لهم قتالهم في الأشهر الحرم أفور لهم قتالهم في الأشهر الحرم ذلك النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك بمغيب الشمس وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها وأن الله سميع بصير لا يخفى عليه شيء ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم بأن الله هو الحق الذي لا يجوز أن يعبد إلا هو وأن ما يدعون من دونه من الآلهة هو الباطل قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة الكسائي وخلف حفصا عاصم يدعون بالغيب والبقون بالخطاب وأن الله هو العلي على كل شيء الكبير عن أن يكون له شريك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء استفهام معنى الخبر فتصبح الأرض مخضرة بالنبات إن الله لطيف محكم للأمور برفق خبير بما ظهر وبطن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وإن الله هو الغني في ذاته عن كل شيء الحميد المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض قال جعلها مذللة لكم والفلك أي سخر الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع أي لكي لا تسقط على الأرض إلا بإذني إلا بمشيئته وذلك يوم, وذلك يوم القيامة قرأ أبو عمر وقالون والبزي السماء بإسقاط الهمزة الأولى بلا عوض منها ويهمزون الثانية وقرى ورش وقموا لأبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية فيجعلونها بين الهمزة والألف ويفتحونها شبه مدة وقرى الباقون وهم الكوفيون وابن عامر وروح بتحقيق الهمزتين إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قرأ نافع ابن كثير وأبو جعفر وابن عمر وحفص لرؤوف بالإشباة حيث وقع على وزن فعل وقرأ الباقون بالاختلاس على وزن فعل رؤف والرأفة أشد الرحمة وهو الذي أحياكم قال في الأرحام ثم يميتكم عند انقضاء الأجل ثم يحييكم بالبعث إن الإنسان قال هو بوديل بن ورقاء لكفور بالله تعالى وبأنعمه طبعا لما يقول هو بوديل بن ورقاء يقصد أن الآية نزلت فيه وهذا غير مشهور في هذه الآية يعني هذا يذكر فيه يذكر فيه ما بعدها في الأكثر يعني لكن هذا غير مشهور في هذه الآية أنها في بوديل بن ورقاء لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه يقول يعني شرعة هم عاملون بها قرأ حمزة والكسائي وخلف منسكا بكسر السين والباقون بفتحها وتقدم توجيه القراءتين في الحرف المتقدم فلا ينازعنك أي, ل... أي لا تنازعهم في الأمر أو لا ينازعنك هذا نهي ظهر أنه لهم فيقول معناه لا تنازعهم في الأمر فينازعونك أو فينازعوك في الأمر أي في الذبائح وذلك أن المشيكين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تاكلون ما قتلتم هو ده الذي يذكر في ايبو ديل بن ورقه إيه إيه تأكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتله الله يعني الميت فنزلت الآية ادعوا إلى ربك إلى دينه إنك لعلى هدى مستقيم طريق الى الحق يسوي وان جادلوك وقذر الحق فقل الله اعلم بما تعملون من المجادله الباطلة الله يحكم بينكم ايها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون من الدين فتعرفون حينئذ الحق من الباطل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض فلا يخفى عليه شيء إن ذلك الموجود إن ذلك الموجود فيهما في كتاب في اللوح المحفوظ إن ذلك أي الإحاطة به على الله يسير ثم أومى إلى جهالة الكفار بعبادتهم غير المستحق لها فقال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا قال حجة وبرهانا على جواز عبادته وما ليس لهم به علم يعني فعلوا عن جهل لا عن علم وما للظالمين المشكين من نصير يدفع عنهم العذاب وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي أثر الإنكار يعني أثر الإنكار هذه تفسير منكر يكادون يسطون قال يصولون يبطشون يعني لعله المنكر قبل إيه ذكر كلمة المُنكر من الآية قبل أثر إنكار. تكادون سطون، قال يصولون، يطشون بالذين يكلون عليهم آياتنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأسقى السطوى القهر. قل يا محمد لهم أفعل نبيكم بشر من ذلكم أي بأشد من سمع القرآن النار أي هي النار، وعدها الله الذين كفر وبئس المصير النار. يقول لما كانت دعواهم بأن لله شريكا جاريه في الغرابة والشهره مجرى الأمثال التي يسار بها قال يا ايها الناس ضرب اي جعل مثل فاستمعوا له استماع تدبر وتفكر ثم جهلهم لذلك فقال إن الذين تدعون من دون الله الهه قرأ يعقوب يدعون بالغيب والباقون بالخطاب لا يخلق ذبابا لن يقدروا على خلقه مع صغره والمراد الذباب المعروف لأنه مثل في الضعف والحقارة ولو اجتمعوا له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين وإن يسلبهم أن يسلب الذباب شيئا من حلي الأصنام مع ضعفه لا يستنقذه يخلصوه منه لعجزهم وهذه صفة العاجز فكيف تعبدونه قال ابن عباس كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فإذا جف سلبه الذباب فتعجز الأصنام وعابدوا عن أخذه منهم ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود ما قدر الله حق قدره ما عظموه حق عظمته ولا وصفوه حق وصفه إن الله لقوي عزيز لا يغلبه شيء وآلهتهم مقهورة عاجزة ولما قال المشركون أأنزل عليه ذكر بيننا نزل الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم هذا تابع السابق ومن الناس قال رسلا يدعون إلى الحق ويبلغون ما نزل عليهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فأخبر أن الاختيار إليه يختار من شاء من خلقه إن الله سميع لقولهم بصير بمن يختاره لرسالته يعلم ما بين أيديهم قال ما قدموا وما خلفهم قال ما خلفوا وإلى الله ترجع الأمور في الآخرة قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ترجع بفتح التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا في صلاتكم وعبدوا ربكم وحده والعبادة عبارة عن الخضوع والتذلل وهو تعظيم الله بأمره وفعل الخير من صلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة وهذا محل سجود عند الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك وتقدم اختلاف الأئمة في سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصا عند سجدة مريم وجاهدوا في الله قال لله ومن أجل إعلاء دينه حق جهاده بنية صادقة خالصة لله عز وجل وخدروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر وأراد بالجهاد الأصغر جهاد الكفر وبالأكبر جهاد النفس هو جتباكم اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق في شرعة, الملة في شرعة الملة قال والحرج ما يتعذر عليه الخروج عما يقع فيه وذلك أنها أي الملة حنيفة سمحة ليست كشدائر بني إسرائيل وغيرهم بل فيها التوبة والكفارات والرخص ونحو هذا مما كثر عده ملة أي كملة أبيكم إبراهيم قال ونصب بنزع حرف الصفة يقصد نصب ملة وقوله ملة أبيكم خطاب للعرب لأنهم كانوا من نسل إبراهيم هو سماكم المسلمين المعنى الله سماكم المسلمين من قبل أي من قبل إنزال القرآن في الكتب المتقدمة وفي هذا الكتاب وهو القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم وتكون أنتم شهداء على الناس أن رسولهم قد بلغتهم واللام فيه ليكون متعلقة بقول اجدباكم وممكن تكون متعلقة بيسماكم أيضا فأقيم الصلاة قال المفروضة بالمداومة عليها وآتوا الزكاة أدوها كما أنعم عليكم واعتصموا بالله ثقوا به وارفضوا التوكل على سواه هو مولاكم الذي يليكم نصره وحفظه أو الذي يليكم نصره وحفظه فنعم المولى ونعم النصير لا إله إلا هو إله المصير والله أعلم بهذا نكون تاينا من قراءة تفسير سورة الحج والمر القديم بإذن الله نشرع في قراءة تفسير سورة المؤمنون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وهي جعاننا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوبوا لي